العاصفه في السماء وعصارها في البحر والارض زلزالها يحيب تفتيتها وعيني اللي تفلت دمعها وانتثر ولا طلع دها تردع مفاليتها وصدري اللي النيران ترمي شرر ومقوسات طلوع عواد كبريتها وعمري اللي زمنه الجاي ضايعها دار ولا بقى فرصة محظور تفويتها وعصر قلبي الفرقة مثل من عزار زيتون تنتو قد المشكات من زيتها العاصفة في السماء وعصارها في البحر والارض زلزالها يوحي بتفتيتها كني على فوق و بركانها المنصهر ومن الهلع ما قوت رجلي تثابيتها مال الدهر والمصيبه يوم ما الدهر جاب مطما وبركني وشليتها أذى بحال الصدر والقاصمة للظهر بك صاخة فوقي مضاربها وتشويتها تداعة عظايب الحمى وطول السهر وشد من موتها مشوار تمويتها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 يوم المرض زاد ناشدت القضاء والقدر بلّي لها مسخي روحي ولسخيتها كم هقوت كنت طاردها اكثر من شهر، ودموع جنبها سريرة الابيض أخفيتها حتى بدأ الضغط ينزل باتجاهها صفر درت بي الأرض واهتزت ثوابتها بضع يخلص علي رمح تمثنى النحر لو ما تمسكت واضطيح تحاشيتها لف وكفنها وأنا ما أشوف قبل الظهر والنفس من ذعرها ما عادها اديتها عمر الصلاوات ما كانت تجيب الذعر إلا صلاة ورا الجثمان صليتها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 هالو عليها تراب مدورين الاجر واخدت لي حفنه معهم ورديتها وكفيت كنا الخفوق يقول يا للقهر يا قبر الا يوم ضميتها اودعتها فيك لا يمال طيب المقر بعيده عن عيني اول ليله هتبيتها في غرفه كبرها حول المتر في متر تنقص لمتعوسها وتزيد لبخيتها الله يفسح لها في القبر مدى النظر وعنده السؤال اساله وارجيه تثبيتها وقفت برقمه وقالوا يا مال المطر سبعة وعشرين والأجداث محصيتها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 عقارب الساعة أو عظيم الأمر. يا يليتها للوراة عادي ليتها ريح المنونة اسرعت لا تبكي ولا تذر ريح المنونة اقبغت تحمل توابيتها ريح المنونة خطفت من فوقي على الشجر ذي زرعت ظليتها من عاد ما عليه وخاطري يحتسر إن كان ما على امي يوم واريتها اللح حدوالف جسدها والفحوظ وزهر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 قد قال وفواه خلق الله حوانيتها عزاني الخير فيها يوم جاه الخبر يقولي يا ما سنين طوال خاويتها لينا تعبتني وخلتني سواه النهار أصب في كل بيت ومن بعي بيتها بين النجاة والرضا والمنفعة واليسر والنافلة والطهارة ذايع صيتها والفجر والشافع والوتر وليالن عشر والفاتحة والتحيات ومواقيتها اللي توزع حلا العيد بطهر ثغر راحت عياد مرت ما تحلويتها راحت منيره وطاريها إلى من عبر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 وراضي البر ما تسعك وشيتها هذه السنة شكلها من دون فطرون حر هذه السنة لو تعدت ما تعديتها انا اللي الليله الظلمة افتقد البدر والخيل غار لكن ما تلقيتها يا كثر ما كان في عيني كبير وصغر واخر خبر فرحتي في كف عفريتها أثر النعم ما تدوم له بحمد وشكر بنمدها بالعمر صيورهي ميتها كميص يوسف على يعقوب رد البصر وانا وش يرد روحي عقب مغديتها في داخلي صرخت انكنيتها في الصدر يمكن لو اطلقتها والغيت تصميتها حست شواطي الخليج بحرها من قطر لاعماق بحرينها والحائط كويتها وبلاد زايد من لمينا صقر واما من حد مسقطها لثمرتها أمثال ما خلّد الدر رمان النصر خلت حزنا ما الدنيا ومليتها حزنا يليق بودع امي ولا له كثر مبيضة منه عيني قد مبكيتها بنت المروات واختطي بأم الفخار من شجرة بارك الله في منابيتها الموت خذبعت ابوها سوجها واستمر واخذ شقيقينها وازداد تشتيتها لو ما استعانت على فقدانهم بالصبر كان منحت فرصه النصر لشماميتها خنس ذرف دمعها المعاويه والصخر لكنها وقفت تكبح تناهيتها رغم الحياة الصعيبه والتعب والفقر ما كان في غير خالقها تلافيتها ومضت توصي ولدها للعلا والضفع وانصوتت لاصها الوطه تصويتها نبت ثلاثين عام حنها من الضرر كانت هي يما وبوه طابت انبيتها من وهني ومن فصالي في سنين صغر حتى ظهر شي بيولى والله وفيتها والرجل يبقى طفل وان ماتت امه كبر وانا اسرع اللي كبر ومن يوم خليتها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 موارد دونها ضيق النفس والكدر ومقلبه والدليل ما ورد تعصف بي تبكي بكل ركن وشبر واشعر بغصه إلى حنيت غصيتها وسج وازهام على جوالها وانتظر ورد واصحى على انفاسي وتنهيتها مكسور خاطر كن الخاطر المنكسر كفوف طفل خذوا منها بساكيتها أذكر جسدها بعد معيه وخز الإبار واذكر عقاقيرها اللي شف صميتها واحفظ الكرسيها المتحرك على قدر أسميتها العرش والسلطانة أسميتها سوزيت فالحوش يا ما درجته العصر واليوم ماتت بارب كف سوزيتها بتغير البيت حتى الجدر غير الجدر يا ما تنشأت غرفتها وناجيتها وشفت النو شوف الحمر يوم ما تذكر سداينها وموكيتها حتى نباتاتها من ساسها للثمر استنكرتني مع اني جيت وسقيتها. ووراق نعناعها والعطر هم العطر حاولت تعيد الحياة الها والأحيتها هناك للمشط ذكر مع بياض الشعر وهناك مثياعها من أقرب وهناك يا ما حكينا في الديار واسيار وهناك كم سافرت انهمت بتكبيتها وهناك قصات لي أحسن سورة من السور الأعظم سجين انجلب للعين تبيتها اللي رأى أحدى عشر كوكب وشمس وقمر حتى عليه أخوته سلت مصاليتها والجب والذيب والسجن وعزيزات مصر اللي بغت كدها يفلح يا بل فيتها وهناك وهناك وهناك العبر والعبار من أفخم ذكريات إلى حتى حيتها يا لها الله في جنة نعيمه قصر وبدانيات القطوف طيب تقويتها في ظل واستبرق وسندس وطلح وسدر واكواب نشهى من الدنيا وشربتها يجمعني الله بها متقابلين بسرر واشرح لها أيام عمري كيف قضيتها لعاتي أشاد من لعات قصيدة شعر، واضمن من امرات للي يضمنك ميتها أنا عليها المسا والصبح قلبي خضر وكن لي عبرة ما عاد كنيتها هتفت للمستجيب القادر المقتدر يا محيين باسمك الأرواح أميتها عليك يا جابر العثرات جبر الكسر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 بعض العرب حيها ميت على ميتها وكان كبقيت في الدنيا لها طياب ذكر وعمالها الصالحة في البرزخ بقيتها يا رب عجل بيوم الغاشيه والحشر مشتاق لامي وضمتها تباطيتها